بسم الله الرحمن الرحيم سرقولوا السفهاء من الناس ما ولنقوم مكيد لا تجيد الملتي كانوا النُّورُ عَلَيَّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يرج الدين معي يا شاؤئنا سيرصم وكذا نجنج النك أُ منت صف یک کونون شهدا. وَمَا جَعَلَ مِن قِبَلِكُمْ شَتَّى كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِنَّ تبع الرسول من من على وإن كانت لا كبيرة إلا على الذين هدى ما هو ما كان ما هو قد نرى قلبا وجهك في السماء، فمن وجد ما فَوَلِّ وَجَعَكَ شَطَرَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فعلوا وجوهكم شطرة إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن وَمَا وما بعضهم بتابع قبل سبع ولئن السبع حتى أبواءهم من بعد ما No yeah. الَّذِينَ مَاتَ فِيهِمْ حُلْقُتُهُمْ يَعْرِفُ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 أحبك ليرحف النور آمی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيتِ صُخْرٍ جِفَّتْ يوجعك تنشق قرى من جديد ما كنتم فئرلوا شفره يكون شفرة جودي أن لا يكون للناس علىكم عوج. لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين فلا تخشونهم فلا تخشونهم وخشوني وبيئت من عمتي عليكم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّ للحق من ربك وما الله بغافل عما حيثما كنتم فعلوا جوركم شصربون يلا يلا يكون من عليكم جت الذين ضموا منهم فلا تخشوا فلا تخشوا وأخشوني ولأتم من نعمتي عليك ما me ايوزا ويعلمكم الكتاب والحكم وَ أجزكملكِتب الخط م تعَ مَا م لم تكونون ذکر My the last きょうは An Yeah. <laughs> God! وَمَا تَقُولُ بِمَا قَدْ اخْفَى سِرِّ اللَّهِ الْأَمْرُ بَلْ من حج البيت أو اعتمى فلا جناح عليه أن يصرف بهما ومن تصرع خيرا فإن الله شاكر الله صدق الله الله